بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم على الروماتولوجي الروماتولوجي من الشباتر السهلة والبسيطة خالص اللي مش محتاجة اي مجهود المشكلة ان انتو اللي بتصعبوها بتصعب على نفسكم وبتعدوا بذكر كل حاجة فيه الروماتولوجي فيه ثلاث مواضيع مهمة لازم تذاكرها كويس هوا اللي هي الروماتولوجي أرثريتس والسيستيمي كلوبس والجود الحاجات الباقية مجرد انك تعرف عنها كلمتين اللي انا حديدهم دلوقتي هو ده بس اللي مطلوب منك في الاندرجرادون لما تكبر بقى ان شاء الله هتلاقي الروماتولوجي فيه حاجات تانية معظم الامراض بتاعت الروماتولوجي هي امراض مناعية يعني في اوتو اوميون ديزيز فيه اوتو بدأ يهاجم ويضرب الجسم هو اللي هيعمل المشاكل كلها والاتولوجي بتاعهم معظمهم قنون شوية نظرية. ترمى نظريات يبقى ما فيش حاجة ثابتي يبقى ده كله كلام ملوش معنى يبقى اهم حاجة حكاية ايه ان هي اوتو اوميون ديزيز بيبدأ يطلع جسم بتكون انتبوضي ويبدأ يضرب الجسم نفسه هو حتى معنى كلمة الروماتولوجي كلها على بعض الامراض اللي نتكلم عنها هي امراض مناعية نتكلم في الاول على المفاصل بصفة عامة كده هو اي مفصل اللي عبر عن التقاء عضنطين بينهم سائل في شوية حاجات حواليه الحاجات دي لما بتلتهب هي اللي بتعمل المشاكل ازاي بقى بنفحص واحد عنده يعني دالك بحية روميزولوجي اول حاجة انت عندك في نوعين من الجوينت في بريفرال جوينت وفي اجزيال جوينت البريفرال جوينت اللي هي الايد والرجل والني والانكل والريست والقلب الاجزيال دي يبقى ايه الحاجات سيرفايكو لامبر جوينت هتسأله بقى هل في واجع في المثل؟ هل في كده سويلينج. هل في هوتنس هل في ريدنس هل اللي, اللي هي إيه؟ ريدنس هوتنس هل في عنده ستيفنس يعني ستيفنس اللي هو مش قادر يحرك المفصل كويس. هل في ديفورميتي في شكل المفصل هل المفصل شكله متغير ولا لا هل في الم مع الحركة ولا لا ونسأل على بقيه الاذر سيستمز زي الكارديو فاسكولار والشست والاسكين واللينف نودز ليه لان احنا قلنا ان هي امراض مناعيه اوتوميون يعني المدخل مش هيتضرب لوحده لا ده هيتضرب معاه كمان لما يطلع انتي بودي هيبدأ يكسر في كل الجسم بنفحص بس سيستم اسمه جي اي ال اس اللي هو جيت ار لينك سباين هبدا اتكلم عنهم كلهم الاول هشوف الجيت هل هو بيمشي كويس ولا لا هل القادر يحرق كويس ولا لا لا كله حاجات كليميك لهم يستموش بها اول إلا لو دخلت لجنة يعني لو دخلت لجنة على حالة روماتولوجيا يعني ممكن يرخم معك شوية في الحاجات دي نتكلم الاول بقى على الروماتويت فاكتور هو الروماتويت فاكتور هو عبارة عن الائي جي ام بيدرب الائي جي جي المتغير يبقى من الانتيبودي هو الاي جي ام من الانتجين هو الاي جي جي طب يبقى الروماتيك فاكتور لا يعني شيء لوحده ولكن لازم شواهد وادله اخرى سواء كانت تحاليل او ظهور اعراض المرض لهذا الروماتيك فاكتور لوحده ما ينفعش في التشخيص طب امتى بقى بيبقى الروماتيك فاكتور بوزيتيف في الاوتو اميون روماتيك ديزيز زي سيستميك لوپاس الروماتويد ارثرايتس بوليمايسيتس في حالات الانفكشن زي التبية والسيفرس بيبقى موجود والفيباطيتس سي موجود نورمال عند ناس كتير وما ومعندهاش اي مرض في حالة الساركليدوزيس بيبقى موجود طيب في بعد كده الا الا الا اللي هو الانتي نيوكلر انتي بودي ده هو اطنان سبسيفيك هو عبارة عن هوتو انتي بودي بيبدأ يهاجم النيوكلوس ايه امتى بيبقى بوزيطف في السيستيميك لوبس والسكليورو ديلمة والروماتيو الارثرايتس طيب في حاجة اسمها الانتي دابل ستراند الدي انا اي دا وتسبسيفك لللوبس في الانتي هيرتون انتباضي دا بوزيتيف اللي عندهم لوبس نتيجة دراج اللي هو دراج انديوز لوبس هنتكلم عنها دلوقتي طيب نورمالي نورمالي الاسفوليتس بيبقى الروماتيك فاكتور فيها نيجاتيف والا انا نيجاتيف لكن في استثناءات كتير عاوة في الموضوع دا في حدث ما الـ E-SR اتكلمنا عنها في الـ Blood في تسجيل اللي قبل كده ده هيبارة عن Acute Faisal Actant بيبدأ قراط الدم الحامرة تلزأ في بعضها وبتبدأ تترصب طب في حاجة اسمها C-Reactive Protein ده معنى ان انا نلاقيه عالي ده معناه ان هو عنده Acute Inflammation أو Acute Infection طيب في معلومة بيشبه قوي اوي اوي يجبوها MCQ في الـ Clinical يقول لك السي ري اكتيف بروتين از ا ريسك فاكتور للاثيرو هم لاحظوا ان الاثيرو اسكليروس دوت له عمليه بيزيد فيها سي ري اكتيف بروتين نبدا بقى نتكلم على أول موضوع حقيقي الكلام ده طبعا كل اللي فات اللي مش عايز يسمعه ما هو مالوش قيمه قوي ده مجرد اطلاع وكلينيكال باثولوجي نتكلم بقى على سيستميك لوس ايه سيستميك لوس ده مرض النساء دون منازع دي عبارة عن ست جهازها المناعي متحور يعني سيستيمك لوبس بس ديت مهاج جهاز مناع ضعيف ولا حاجة لأ فالجهاز المناعي تتحم متحور وبدأ يهاجم نفسه هو عبارة عن سيستيمك والنكت يفتشوا السووردر بيصيب الفيميل بنسبة تسعة لواحد للمي ده في إكستر أرتيكلر مانفستيش الجس القطر مين بقى ببدأ يبواز مش المفاصل بس ببدأ بقى يهاجم الجسم كله فهلا إسكيندراش وارفرالجيا طب ايه هو الديسيز الايتولوجي اوتو ايميون ديزيز بسبب في فبتخلي البي تبقى شغالة كويس او شغاله كتير اوفر يعني فيحصل برودكشن للاوتو انتي بودي الاوتو انتي الجسم كله آه في حاجات بت يعني بت بتزود ان المرض ده يشعل كده او يحصل ايه حدث ما في فيلير اللي هو المرض يبدأ في المرض. إنه تعرض للشمس إنه تتعرض للألترا فيروس لايت في بقى أدوية زي الهيدرالازين، في شوية هرمون بتزودها زي الكنترسيبت الديلز والإستروجين بيقدي إلى فلير أب يعني فلير أب بيخلي اللوبس دي حاجة مش عاليلة كده يعني الخراط كلها متهور طب الإستروجين اللي عند الست بيطول عمر اللينفوساية المتهورة فتبدأ تطلع وتو antibody اكثر يعني ايه arthralgia ويعني ايه arthritis الارثرالجا ده الم مؤلم فقط الارثرايتس المفصل ساخن ووارم ومشمير الكلينيكال بكتشر هو عبارة عن فيفر اوف ان نون اوريجين سؤال بقى ديفرنشال دايجنوستس ايه يا ابني الفيفر اوف ان نون اوريجين اسبابها سبيسيفيك انفيكشن زي التبي والانفكتيف اندوكاردايتس والتايفويد كولاجين ديزيز زي سيستميك لوپوس ماليجننس زي اللوكيميا والليمفوما اذر زي الساركيدوس بيحصل ايه في المسكولوسكليتال سيستم في الايه في الست ديت عندها ارثرالجي والسكين بيحصل عندها باتر فراي لا راجع وبيحصل فوتو سينسيتيفيتي للسكين أول ما تتعرض للضوء تبدأ تهرش بيحصل عندها ترومبوسايتوبينيا وفاسكولايتيس وليج الفسر بتبدا تهرش كتير يبقى عندها ارتكاريا ممكن يحصل على الوبيشيا زي ما قالو لكم في الجلدية العين بصقية حتة اي حاجة بقى في السيستيم كله بس حط كلمة AITS العين يبقى RITINITS VASCULITS CONJUNKTIVITS طب في الهارت BANKARDITIS يعني BIRICARDITIS MYCARDITIS ماشي بس في حتة بيحبوا جميعا ويامي سيتيو اللي هي LIBMAN SAC ENDOCARDITIS ده عبارة عن الميتران والأورتك فالف بحصل فيهم ريجيرش طب الكيدني هيحصل فيها لوباس طب الجي اي تي ممكن يحصل ايه, ايه تقفلها فيحصل حالة زائد بقى اعراض الجي اي تي نوزيا قاعدة ثابتة في في كل الاج... ال الروماتولوجي هتقول اللانج تلات كلمات لازم تقولهم بيحصل بلوردي بلورال فيوجن انترستيشيال بالمونري فيبروس ده لازم يتالف اي حاجة في الايه الروماتولوجي نيوروسيكاتري البنت ديت هيبقى عندها ايه هتبقى عندها فيكوزيس ديبريشن ممكن يحصل لها كوريا زي ما اتكلم كمان شوية ممكن يحصل لها ستروك في البلط بيحصل بان سايتوبينيا يعني بس عندها كل الايه الار بي سي والوايت بلاد سيلز والبيسز بتبدا تقل ممكن يحصل عندها سروم بومليز بيحصل عندها التهاب في كل السيرس ايه ساكن يبقى التهاب في البلوره والبريكارديم والبريتوني ممكن يجي لها هيموبليش نتيجه استروك ممكن يجي لها ابدومينال بين نتيجه الفاسكولايتيس البريتونايتس ممكن يجي ديزني نتيجة البلورال افيوجن أو المايكاردايتس طيب في بقى حاجه اسمها ازاي تشخص هاته اللوبس ده سؤال هام جدا انا علشان اشخص اللوبس محتاج اربع حاجات يكونوا موجودين من 11 مش شرط يظهروا مع بعض ولا شرط يظهروا بترتيب معين. المهم من أنه يكون عندي أربع حاجات تأكد أنهما موجودين من الحداشر في بطر فلاي راش بسكويد راش أورال أرسل بس ما تكونش بينفل لازم تكون بينلس أرسلوبا في يكون فيه سيرورايتس رينال يبقى فيها مشكلة نيرولوجيكال بس أوردر زي سايكوزز الهيماتولوجيكال اللي هو بان سايتوبينيا. ولاي انتي دي ان اي موجود وانتي سميس انتي بوتي او ابنورمال تتخل من ال اي ان اي لو تلاقي اي اربعة من دول خلاص ازاي شخص المرض تشخص المرض فيها لخالص هتجدها عيانة ومعمل لها اي استقار هلقي عالي هعمل لها سير اكتف بروتين ممكن نلاقيهوش عالي بس ده مش اكيد طب انا عايز اعرف لو عملت السيرة 3 أكت... و لقيتهم قليلين ده بيضل على المرض في حالة activity هلاقي الـ anti-dn-positive أول ما لقى الـ anti dn ده positive ومش positive. يعني هو بنسبة 95% بس يعني نبدأ نعمل كدني وكدني بايوزي. طب إيه هي الحالات اللي بتقوبت يعني المرض هيجيلي هشبت عنده اكتيف فيفر، أرثريتس اللي هي بدأت تشعله طب ايه هي لابوراتري ان الدزيز في حالة اكتيفتي 3 و 4 قليلين وبوزيتيف انتي دي بعد كده ازاي التريتمنت التريتمنت بيبدأ عام عن الحاجات اللي تزود وتشعل اللوبس. اللي هو, هو مسلا تلبس افويد تبدأ تاخد جرعة بسيطة من الاسدرين عشان ما يجهل القلاطات لازم تتعالج سايكولوجيكا لصبورت لازم تروح لدكتور امراض نفسية تقول لها لا هذا ده حاجات بسيطة عشان ما يتتعالج من الديبريشن لازم تاخد الفاكسينيشن بتاعت كلها بتاعت النيمونيا وكل حاجة طب عندها مفاصيلها بتجوح بتوجعها يبقى تاخد مانسترريدل انت انفلامترو دراج بس طبعًا قطر النمن في نونسترفايدل هيعمل عندها بيبتيكالس فانا ممكن اديها بروتون بامب إنهيبتر أو أديها أنتيكوكس تو اللي هو مالويش علاقة باليبتيكالس بالنسبة للسكين منفستيشن طبعًا إحنا قلنا نليات في ميرو بيهمها للسكين والحاجات دي ممكن نديها هيدروكلوريكين اللي هو هيدروكسي كلوريكين ممكن علشان يبدأ يخلي الجلد بتاعها مفيش فيه مشاكل طيب نبدأ بقى للكورتيزون سيروبر هو دي بقى العلاج. بصوا قاعدة الكورتيزون انا ببدأ بجرعة كبيرة قوي علشان امنع الورجن دامج بدي بريدنيزيلون من 60 دي 80 في الميلي علشان ايه امنع دامج افضل اسبوعين ثلاثة اول ما تبدأ الاعراض والتبدأ تخف ولا الانتر النيجاتف والسي ثلاثة لهم خلاص قد اسحب بالراحة افضل عندي جرعة من تيناندوز او جرادوال روزدول من 10 ل 15 ملغ طب انا ليه بقى باديه بعد خلاص هي المفروض ان هي خفت ليه لازم نسحب الكورتيزون بالراحة من الجسم علشان ما يحصلش ترينكس ولا يحصل اورجان دمج طيب لو ما استجابتش ابدا ازود عليها حاجه اسمها بالستيرويد هنتكلم عنه كمان شوية ممكن بقى اقل شوية ادويه زي الزيت بقى اللي هي الاميونوسبريسيف دراج زي الايدا فايبرين وطبعا أعراضها الجانبية بتبدأ يعني تبور الدسم خالص تعمل ليكوبينيا وأنيميا وإنفكشن ممكن ندي سايكلو سبورت البلسسترويد دا تبديله من حاجة اسمها من السايل بريدني من 500 ألف ميلي جرام انترافينوس لمدة 3 تيام هيقولك انت بتعمل البلسسترويد ده في ايه في ثلاث حاجات الملتبل اسكيليروز والاوبتك نيورايتس والجلومريو نيفرايتس والستيمة لوبس اللي أرفاني بقى مش قادرة استحميله طب ايه هي الاعراض الجانبية بتاعه الكورتيزون بصفة عامة لازم تكون حقفها قوي طول الشابطر ده يبقى برولونج ديسترويد سيرابي هتؤدي الى ديابيتس أسيروسكولوروزيز جلوكوما فاسكولار نيكروزيز وزيادة الرسك بتاع الانفكشن لاني بألم الملعب كده السيستيميك لو بس خلصت طب ايه هي الاحتياطات بس وحنا بنتكلم في علاج البت يعني بس ان انا خلي بالي امنع البيبتيك ألصر بان انا اديها بالروتن بامب ان هي بتخليها لان انا مفاصيلها كلها بتوجعها فهتاخد حاجاتنا سكينة اا نبدأ ان نسلها السكر كل شوية ونسلها الضغط بتاخد ادوية بتقلل المناعة بتاعيتي يبقى خاف عليها من الانفكشن ده موضوع مهم جدا السيستيميك اللوباس نبدأ بقى نطير بعد كده في المذكرة لان المواضيع اللي جايه بعد كده كلها بسيطه اا حاجه اسمها بوليميسايتس اعرف عنه الكلام اللي هقوله بس ده عباره عن اكوايرد انفلاميشن او انفلاماتوري مايوسايتي دي بارا ماليجنانت بتبدا لينفوسيتيك انفلتريشن في سكريتال المصل المصل هتبقى بايليترال بروكسيمال ويكنس لكن التين دونجيرت بيبقى لسه موجود في جوينت بيبقى فيها ار فراي ممكن تقلب بماليجنسي الانفيستجيشن حاجات بسيطة خالص ان انا بقى حاجة في العضلات فبعمل اعمل ايه الاكتروميو جرافيك التريتمينت نفس التريتمنت اللي قلته في الايه في الاسترويد هعيدوا اخر مرة انا هبدأ هديله استرويد كمية كبيرة من ستين لثمانين ميلي جرام لحد داية ما الاعراض تخف وتتحسن هديله بعد كده من دوز من عشرة لخماتاشر ميلي جرام ما تحسنشي ابدأ ادي له ايه اميونو سابريتر درج وطبعا ادوية ذات زفت وممكن ازود بالسسترويد لو ما استجد في سؤال بس بيحبه الجبوب قولك احنا ليه دايما بتحب البريدنيزيلون البريدنيزيلون ليه حلو بقى لان هو كويس جدا كأنت انفلاماتوري اقل الكورتيكوسترويد في الاعراض الجانبية بنيلو تزويق بجرعة بتاعه سهل ليه لان عبارة عن 5 القرص 5 ملغ فلو انا عايز ادي 80 ادي 50 ادي 20 ازود وقلل براحتي خالص الفاسكولايتس الفاسكولايتس برضو من المواضيع اللي ايه أي كلام تعرف عنها المعلومات اللي اقولها بس ده عباره عن انفلاميشن ونكروز في البلاد فيزيلز بحصل حاجتين بحصل فاسكولار اوكلوجن وهي بالمبروبل وبيحصل انكريز الفراجيليتي وبليدنج تيندج يبقى يعني معناها ان انا حاصل عندي باسكولار اوكلوجن وبليدنج تيندنسي بس هو هيقعد بقى يتكلم على كل مرض هقول عنه الجملة بتاعته بس ما اعرفش اكتر من كده عشان الام سي ويعني لو سالك في كيس ولا حاجه بس عايز كلمه سبيسيفيك في حاجه اسمها بولي ارترايتس نيدوزا ده فاسكولايتس كلينيكال <لم> بيكتشر بتاعته حاجات انفلاميشن اللنج فيها بلور زي ما قلت بس هنضيف بقى في السكن ليجن قصه الالسر وانفاركشن وارتكاريا وفيه بيربور لابوراتور دياجنوزز كأن بشخص اي حالة حالة عادية خالص السيدة اكتيف بروتين عالي السقر عالي البليتلت سألاقيها عالية والهيمجلوبين قليل ليه لنتيجة الايه البليتينج تندنسي هلاقي طبعا خلاجة ممكن اخد اي تيشو بايوبسي ابدأ اشوف هو المفروض ان الروماتيك فيفر الروماتيك فاكتور يكون نيجاتي بس لو حصل اي ممكن يبقى عالي شوية قعدة اي فاسكولايتس يعني زيادة في الاي اصار اي فاسكولايتس يعني التهاب يعني في سير اكتف بروتي اي فاسكولايتس في بليدنج يبقى هلاقي اليموجلوبين اولي طيب في حاجة اسمها شارج ستراوس فاسكولايتس ده عبارة عن احفظ الكلام اللي اقوله بس ده عبارة عن جلوميليورنفلايتس ومعها برونكيا الازمة ومعها ايجينوفيلي والأيجينوفيلي بيبقى يكون وبيستجيب كويس للاسترويد. جاينت سيل أرثريكس ده تيمبرال أرثريكس هكذاكالفرصة بتاعها هي عبارة عن سيدة عجوزة عندها صداع يونيلاتر وبتشتكي من وجه في التيمبرال إيري وعندها تيمبرال تيمدرنس يعني ما تجد تحط إيه على توجهها لو أنت سبتها شوية هتقلب عندها إيه نياتي تعامي نتيجة الفاسكولايتس ده ما لازم تخلي بالك منه وبقى عندها أرثريلجي وعندها تندر نسف الاسكالب تلك لما مشط المشط على شعر حس ان انا شعر بيوجعني وفروة راسي بتيوجعني طبعا العلاج العادي بعد كذا حالة الفاجنر الفاجنر دي اعرف عنها برضو الكلام اللي يا ريت تكتبها جنبها ده يبدأ المرض وكأنه حالة انفو اوزن ثم يحدث هيموكتسيز ثم تقلب الحالة رينال يعني فيها سيستيمك فاسكولايتس فيها جلوميرونفرايتس يوجد ريكارنت، رينايتس، هبستاكسس يوجد كافوهيموكتسس و ايه؟ وفيها ديزنيا طبعا الانفرستيجاشن و بقولنا بقى قولنا تريتمينت في كله تكايز ديزيز دوت بالسلس ديزيز ده بيبقى كورونيك جرانيلومة في الايه في الاورطة في الغالب بيصيب اليونج في ميل مش موجود في الدول عن غير في اليابان هو اللي موجود فيها قارم كوليديكيشن بس اهم كلمة اللي بيحبوا كوازاكي كوازاكي عبارة عن الولد هيبقى وشه احمر شفايفه ملتهبه ومهريه وعينه حمر لاحظ ان جميع الباسكولايتيس بتحب الاستيرويد ما الكوازاكي بولي مايالجيا ده عبارة عن بين زي التندر نصف الشولدر والنيك سراج الكبير وعنده زيادة في الإيه السقار هتدي له نانسترويد لأنتي انفلامترو درج مش هيستريح هتدي له هيخف ويبقى مية مية وهيبعيد اه الحين خشولاين بيربرا ده موضوع بلاد تعرف هنا ان الولد هيقول ركب بتوجعه بطنه بتوجعه البول بتاعه غامق هتبص على الباتك هتلاقي عنده بيربري كربش وده طبعا هنشرح الحين خشولاين بيربرا دية كاملة في البلد ويت شرحت في ايه في تفاجيلات البلد بعد كده هاو كان يوصل اصبقت ان انت عندك حالة فاسكولايتس هلاقي عنده بيربر. ما احنا في بليد تيندنسي. هلاقي عنده شوية انفاركشن بسيط هلاقي ال... عنده الاعراض بتاعة يعني ايه بتاعت المشكلة نفسها ده اللي هو عنده فاسكولايتس في تيمبرال إيريا في كيدن في اي حد طيب ناخد بعد كده بقى موضوع مهم بردك من المواضيع المهمه جدا اسمها روماتويد ارثرايتس ده موست كومن انفلاماتوري ارثرايتس ده عباره عن كرونيك سيستيميك ديزيز سيميتريكال انفلاماتوري بولي ارثرايتس كلمه بولي ارثرايتس دي مهمه اوي ديفرال جوينت فيها اكتر ارتيكولار مانيفيستاشن الاثيولوجي ان زي ما قلنا الباثولوجي بتبدا المفاصل فيها فاش ويلنج تبدأ المفصل اللي تاهي بالحدات ما تخش على المفصل وتعمل حاجة مع البنس وتدمر المفصل وتدمر الكبسولة وتخلي المفصل يحصل بعد كده في ديفيرمات وبشكل الكلينيكال بيكتشر الفيميل اكتر من الميل بنسبة ثلاثة هو عبارة عن أكوت بولي زائد فيبر زائد ليكو سيطوزيز. هتبقى سيميتريكال بولي أرثريتس. هتبقى وستيف جوين مورنينج ستيفنس باي لاترال وسيميتريك يعني ايه بقى مورنينج ستيفنس يعني اول ما يقوم من النوم يحس ان جسمه مخشب ومفاصله مش قادره تتحرك يقعد شوية يلاقي مفصله ايه بدات تفك حبه يبدا يتحرك يبقى تمام على اخر اليوم عكس الايه ايه, إيه؟ المايسينيا جريفز شو المايسينيا جريفز كان بيقوم من النوم السكتات بتقوم من النوم نشيطه وعماله تشتغل بعد شوية يحصل عندها توزه وتبقى هبطان ده بتخش في الدفرنشال مهمه قوي ايه الأفكت في جوينت بتبقى الـ الـ في شوية بقى مصطلحات كده بيحصل الالنر فينجر يحصل حاجة اسمها وبحصل في كل جوينت بيحصل فيها ايه ديفورمي وبتبقى بينفل يعني مش قادر يستحمل ايه افتكر بالظبط ان انا بتكلم على سيستميك لو بس بس يتكتب كل حاجة وطبعا ما بيحددلكش يتكتب كله على بعض هو بيجيب لك حاجة معينة يعني ايه اللي حصل في القلب ايه اللي حصل في الرئة كان بتكلم متكلم عن له بس بالزبط. هي عبارة عن of the والسكين هي المختلف بس ساب كوتينيا روماتويد نوديول هاجي على الجلد كده تحت في المفاصل هلاقي فيه نوديول وحيتة في ميكالكاعة ممكن هلاقي عنده بالمر إرثيمة وباسكلايكس طب ايه اسباب بالمر إرثيمة كرونيك ليفر ديزيز لو فاكرين اكسسيف الكحول انتيك ثايرو توكسيكوز زي ما قلنا وشرحناها والروماتويد وممكن عند النورمال بيرسون اي حاجه بعد كده هيبقى عبارة عن شوية انفلاميشن وشويه انرجمنت الليسبلي واللينف نود الانرجمنت الاي كلمه تايتس سكلرايتس كونجكتيفايت اي حاجة فيها ايت الهارت هيبقى هيبقى بيريكاردايتس مايكاردايتس ممكن يحصل اورتيك ريجير الريسبيراتوري قلنا في الريسبيراتوري ايه بلوريسي بلورال زي ما قلت بيقولك الايه لو عملت اشعه على الصدر ممكن تلاقي روماتويد بالمونري ميديوز يعني دي حته كده ايه في الاشعه هيماتولوجيكال بتبقى ده مرض كرونيك بتبقى كرونيك انيميا يبقى انيميا اوف كرونيك ديزيز بيحصل عنده بلاد لوس نتيجه مانستريدر انتي فلاماتري دراج بتعمل عنده بيبتيك السر نيورولوجيكال بيحصل بولي نيوروباثي ممكن يحصل قرب قرب تونل سندرو آه... الرينال هو الرينال في الغالب ما بتتاثرش قوي آه... بالروماتويد بس نتيجه استخدام المانسترويد الدرج آه... ممكن تبوظ الكدني ويحصل اميلويد كدني ممكن يحصل فاسكولايتس يبقى ممكن ياثر على اللارج فيلز ممكن يحصل سكن كروس طب ايه هي الانيميا اوف كرونيك ديز ده عبارة عن نورموسيديك نورموكروميك انيميا بتبقى موجودة في الروماتويد والتي بي والبرونكياك ديزيز اي كرونيك انفلاميشن بيزود البليتتس وبتعمل ثرومبوسايتوزس طب ايه هو الفرق ما بين الروماتيك فيفر والروماتويد ارثرايتس اهم فرق ان الروماتيك فيفر بتاثر على اللارج جوينت ونون ايروزيف ما بتدمرش الجوين لكن الروماتويد ارثرايتس بتاثر على المفاصل الصغيرة وبتبقى ايروزيف بس وده اهم فرق طيب. ايه هي الكمليكيشن بتاعة الروماتويد ديزيز ممكن يحصل سيبتيك أرثيريتس أميليدوزز كورونا رفاسكولايتس ممكن يحصل استروك طب ايه هي الكاركتيريا اللي لما يجي لي واحد اقول انه هو عنده أر... روماتويد أرثيريتس لازم تضحف الصم اول واحدة انه عنده مورنينج ستيفنس يؤمن النوم جسمه افش يبضل اكتر من ساعة بعد كده جسم يفكه وبحلوه وتحرك وتمان لازم تكون بتصيب اكتر من 3 جو لازم تكون سيمترية. لازم الاقي روماتويد نديولي. ألاقي روماتويد فاكتور. ممكن يحصل بقى شويه تغيرات في المفاصل مثل يروجن loss of joint space. ممكن يحصل يعني إن articular ممكن يعني ألاقي سيرياكتيف بروتين عالي أوي. طب ايه هو الدفرنشال دياجنوستس بتاع الروماتويد ديزيز اي كونكتيف تيشو ديزيز يخش في الدفرنشال نيجاتيف ارثوروباسيت ومرض الفايرال ارثرايتس واي حاجه تعمل والجاوت والسودو جاوت لما نيجي نعمل انفيستجيشن اهم حاجه الاي اس على هلاقي السير ريكت بروتين عالي قوي والاي ممكن الاقي اعمل الروماتويد فاكتور هلاقي عالي ممكن ناخد بقى عينه من الساينوفيا يحبوها في الكلينيكال باسيولوجي ولكن البروتين قليل الجلوكوز قليل كومبلمنت قليل نعمل طبعا اكس راي هلاقي ايه الاكس راي هلاقي فيها دي دي. يعني بقى للناس بقى اللي معاها فلوس بس طبعا المرض ده بتتشخص عادي ممكن نعمله سيتي سكان ام ار اي ساينوبيا التريتمنت كل التريتمنت العادي خالص كاني بتكلم على اللوبس العادي كمان مرة هدي جرعة كبيرة من الكورتيزون أبدأ أقلل الجرعة، خف واستريح تمام، وممكن أبطل الدواء، ما خفش أبدأ أوصف بقى معه واديله أدوية إميونو صبريش. طيب، أنا عايز عليك بقى الوجع اللي هو موجود عندي الوقت أنا رايش للدكتور مش معقول فتنكورة، لا أنا يا دكتور ما خاطربت وجع، صار دكتور هيديني نونس تريدا الأنفي إنفلامات عشان الصبح أول ما قوم بأش عندي المورنينغ ستيفنس. زي بقى اي ادويه كيتوفان ، بروفين اسبرين بتاع طبعا احنا عارفين الأعراض الجانبية بتاعت بس اهم حاجة تعرفها ان النون ستيرويدال بتعمل كرحة. طب مين يبني ما بيعملش قرحه اللي هو, اللي هو بيسألك فيها ام سي كيو يقول هل بتعمل ممكن بقى ندي له بلوكو كورتكويت زي ما قلنا وزي ما قلنا ايه كتري هضيف بقى في ادوية اسمها disease modifying anti rheumatic drug ده عبارة عن ادوية بتقلل وبتقلل الاكتيفة بتاعت الديزيز. يبقى لازم اخدها في اول المرض بتحسن الحالة بتاعت المرض جدا خل المرض ما يمشوش بقى للكورس الاخر يعني ما بتبقاش المفاصل زي ما موجود على اول كتاب دكتور رسالة محمود المفاصل شايفينها عامله ازاي او اي يعني اي مفاصل بتبقى ديفيتيد وباظه خالص لما بياخد ادويه ديت هي انت انفلاماتوري دراج وبتعمل انالجييك افكت وبتيمبروف افكت وبتخلي المرض ما يكملش للآخر بس مشكلة ان كلها اعراضها الجانبيه وحشه انت مالاريا دراج اعراضها الجانبيه انها بتعمل رينوبسي فلازم كل شوية لو هدي المرض الدواء للمريض اللي هو الهيدروكسي كلوروكين تعبان عن امن ميديك لازم اعمل له فندر سيجنيشن السالفه دي دي انت انفلاماتوري دراج اعراضه الجانبية بعمل راش وبمرض الديبريشن والميدو بلاستيك انيميا فلازم اعمل كل شوية شويه لطبكر البنسيلامين ده ده وحش جدا بيعمل بومارو ديبريشن الجولد طبعا الجولد ده وحش جدا جدا واتلغى ومعدش موجود بيعمل بومارو ديبريشن الاورال جولد زي زي الجولد انترماستر بيعمل ليكوبينيا ودايري الميسج بتاعه ده وحش جدا بس مشكلته ان هو بيبوز الفوليك اسيد فانا ادي له ميستريكسيت و ام ادي له اورال فوليك اسيد بيعمل بوم مارو ديبريشن بس مش قوي ازاي زي الازا سيبريم بيعمل بوم مارو ديبريشن ونوزي عطوية انفكشن سيكلوس بورين ان هو بيعمل توكسيتي في الحكمة بتاعة الادواء دي كلها ان انا مش هدي الادواء دي الاخر هديها له على فترات متبعدة طبعا كل الاخسن حاجة فيهم هو الميستريكسيت في بقى فاجولوجيكال ثيرابي ده انتي سايتوكاين ثيرابي ده رائع بس غالي جدا اللي هو انتي تيومر نكروتيك فاكتور مونوكلونال ثيرابي السرجيكال بقى تريدنت اللي هو بقى ايه علاج التندون اللي باظ في عندي نيرف العض المفصل دهس عليه فاعمل نيرف ديكومبريشن دي ابدا حسن الديفورميتي واشيلها اعمل جوينت ريبليسمنت طيب ايه بقى ملخص العلاج تاني الملخص بتاعه الاول المريض جاي لي لي يا دكتور رجلي وجعاني انا شخصته ان هو ايه روماتويد ادي له نورون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج وادي له ديزيز موديفاينج انت روماتيك دراج وادي له بعديها ستيرويد وممكن بقى اعمل له عماليات عشان احسن له المفاصل وبكده خلصت الروماتويد ديزيز في بعد كده شوية امراض هقول برده نفس حكايه الفاسكولايتس في المرض اعرف عنه كلمتين وخلصت انا اعيدها كمان مرة في نص التسجيل حشان تكونوا معاي اهم حاجات تعرفها هي السيستيمة لوباس والروماتويد ارترايتس والجوت. الباقي كله اراية وتعرف عنه كلمتين بس وشكرا الاستيلز ديزيز ده عبارة عن فيفر وراش ولنفا دينوباسي بعد كده فلت سيندروم ده عبارة عن روماتويد ديزيز زائد هايبر اسبلينيز جوجرين سندروم هو عبارة عن دراي اي ودراي ناوسي طبعا حاولنا التريتمنت بتاعهم كلهم نفس التريتمنت ابدا بجرعه كورتيزون عالي بامشي الجرعه مينتيننس من 15 من 10 ل 15 ابدا اسحب الجرعه من جسم ما نفعش الحلاج اديله ابدا اديله امينوسوبرس ما نفعش خالص اديله بالستيرويد طب السيرو نيجاتيف في خبرتي ده عباره عن امراض فيها افارثرايتس لكن الروماتويد فاكتور نيجاتيف اللي هي الانكلوزس السبونيلويدس اللي هو تيبس العمود الفقري ورايتر سيندروم ورياكتيف ارثروباسي والالسراتيكولايتس والكرونازي ديزيز اعرف بس جنرال فيتشر بس ساكرو الييتس او البنيولوديتس اسيمتريكال بريفرال ارثراتس نيجاتيف رموتهيتس فاكتير بس تر يوبييتس رود فيبروس روت فايبروس اللي هو ايه؟ تأبس العمود الفقري لاحظوا ان فيها خطير قوي ان البون لما يلتهب يحصل في كرونيك انفلاميشن بيبدأ يحصل ابلورمال بونجروس يبدأ العظم يفاقب بعض فالمرض هيجي يقول لك ايه؟ اه يا ضهري اه يا كعبي عيني حمر نسبة الاصابة الراجل اكتر من الست بنسبة تلاتة الواحد عكس الروماتويد وطبعا شوية التهابات وده كله كلام عادي خالص وايه؟ ما فيش في اي مشكلة العديد مرض ريتر رايتر ده هو عبارة عن Inflammatory Arthritis المريض هيقول او يا مفاصلي او عيني حمر والبول بحرق عنده Eurothritis Conjunctivitis Arthritis الانفستيجيشن العادية خالص التريتمنت العادي الخالص باش ايه كلام الروماتولوجي ده سهل جدا آآ Arthritis ده اللي هو بتاعي الصلافية ده جلدية مناش دعوه به Escaleroderma قصة مشهورة جدا هي عباره عن فيميل، عندها ديسفجية وأرثروبيسي وفازو كونستريكتشن، الوبريفرا الفازو كونستريكتشن، الواقى رينويد صندروم. في كلينيكال بكتشر اكتب في جنب الكلينيكال بكتشر ثلاث كلمات هو عنده فاز فازو كونستريكتشن، فيبروزس وإف مكتوب أن ممكن يحصل مم بتنجدين، بس وآه ممكن يحصل معاها ديسفجية. و نفس كأني بتكلم على سيستين كلوبس هقعد وده أقول ديسفيجيا مال أض إينفلايميشن تكون لحد كأني بتكلم على الينفلايميشن مكسد كنكت اكتشفوا ديز جاب حاجة مهمة قوي بشين بكبر في امتحان دي عبارة عن صندروم اجتمع فيها ثلاث امراض مختلفة والدون الاعراض الآتية الامراض المختلفة اللي اجتمعن الثلاث سيستين كلوبس مع مايو مع إسكيدرو درم خبرك المرض ده الأضطرابات عوين الكلينيكال بيكتشر بتبقى جرالي والاونس والرينال افكشن ما بيبقاش قوي توقع ده كده لك ان السستيمة لوباس بتحب ايه الرينال فمعنى هلاقي كل اعراض الرينال كل اعراض اللوبس بس باسمكش رينال تعطلق بطوها شوف هلاقي اعراض الاسكليو ديرميا واعراض الميسايتس فانا هلاقي عند الاعراض العشرة لمت موجودين ارثي رايتس و رينويد فينومن و السوفيشيال ديسمو المفادينوباسي سيرويتر مايوسايتس اسكين راش فيفور ورينا الديسوردر كمان موجودة بس مش قوي. طب انا هعرف ايه ده كان مرض سيستيميك روماتوزد طب اقوم عامل حدث معا ال ا ا هلاقي بوزدر يبقى هي بخلت لساحت باند الروماتوزد والسيستيميك لوباس والسكيرولوزيرما والمايوسايتس هعمل حدث معا ار ان بي اللي هو انتي رايب نيوكليو بروتين انتي بودي خلايا بوست خلاص أنا كده كده في التشخيص بتاع الثلاث حالات مش انا هدي سيستميك استرويد اه أو أول ما ادي استرويد الاقي الحالة اتحسنت خلاص الحاله ديت كنظري موجود لكن في الحياة وفي الشغل بتاعك ده مش بتتعامل معاه انت في الغالب هتشخصها ان هي لوبس تديها استرويد هتلاقيها خفت وبقت نامي بعد ما تخف وتشكر فيك قلت لك انت كمان يا دكتور طلاب اه انت كنت ايه ميكست كونكتيف تيشو ديزيز هتشخصها ان هي سكيلروديرم، الكورتيزون ستيرويد هتخف هتبقى 100 100، هتشخصها ان هي مايسايت فتبدا الاسترويد هتبقى 100 بتاعتها عندها 40 سنة وعندها وعندها أبسروبسي وعندها في الفينجر. ديفرنشال دايجنوستس يا اما يا اما تيشو ديزيز يا إما بولي. ده عبارة عن recurrent oral ulcer ويوبيايتس وريتنال بسكولايتس يستجد جدا الـ الـ مرض الجود الجود طبعا من الامراض المهمة وإحنا قلنا تاني وبعدها للمرة الأخيرة لازم تذاكر في الروماتويد تلات امراض مهمة جدا السيستيميك لوبيس والروماتويت والجود الباقي كله مجرد أنك تعرف عنه كلمتين بس الحاجات الكومن والحاجات الاسبيسيفيك بس عشان الامي سيكيو لان هو بيهريك اسئلة مينفعش الخوش همانتاش عارف لها سيستيم كروبس ولا الروماتويد ولا الجوت ده اهم ثلاث حاجات لكن هاتوات والأرسيرايتس والباسكولايتس والحاجات دي كلها امراض مش منتشر قوي واهم حاجة تركز فيها الكلينيكال بيكتشور والدريتمنت تقريبا <تصفيق> ثابت الجوت او الهايبر <تصفيق> يوريسيمي ده عبارة عن دفكت في البيورين ميتابوليست ده مرض الرجال. هو عبارة عن انفلاماتوري <تصفيق> في منه انواع برايمري زي ميتابوليك <تصفيق> او في انزينج زي مش قادر أتخلصني من ال اللي هو البيورين يعني هو في كانتر ميتابوليك زيادة اليو... اليوكليك أسد او تيرن اوفر زي واحد عنده هيمودياليس او واحد عنده بقى ايه لوكيميا او لينفومي او واحد بياخد عن بياخد كحول فالكحول بيقلل خروج بقى خروجه في ايه البوكس واحد عنده مشكلة في سكيدني زي لكتك أسيدوزيز عنده بياخد الكحول عنده ليدنفروباسي حلس ماتيو مارلايز السندروم ده بيحصل ليزس للبريجننت سيل خاصةً في اللقنيا والإنفومة نتيجة الكيماو فبيحصل أكويو هايبو يوراسيم فتؤدي إلى أكويو ترينا فيل. لاحظ إن في البريجننسي بيحصل هايبو يوراسيمية لأن أثناء الحمل بيزيد الجي إف آر فبالتالي بيزيد الكلير. ما هي أسباب الهايبو يوراسيم؟ أسباب الحمل البريجننسي؟ باش نتعمد الوبرينوف بتاعك. مرض سنكون طب ايه هي الادوية اللي بتزود اليوريكاس السيزايد واللازكس ايه هي الادوية اللي بتقلل اليوريكاس الالوبرينون واي دوة يزود الباسولوجي الاسيوت جاود ارثروباسي بيحصل معاها ايوت ارثرايس نتيجة الليم النيكوسيت بتبدأ ما تتحرفش كوي وتفقد السيجوسيتوزيز فيكت بتاعها فممكن يحصل ايروسيل ارثروباسي وجاود نيفروباسي جاود نيفروباسي كلينيكال بكتشر الكلينيكال بكتشر طبعا بتصيب الايه الرجاله اكتر ما ماوش يعني الاعراض ماش حاجة بتسير قوي هيجي لك العاده يشتكي من اسبتوماتيك هو في الاول هيبقى اسبتوماتيك ايبر رسمه ما فيش شويه حاجه بعد كده ممكن يجي الاكوت جوتي ارثرايتس هيبقى عنده بينفل ارثرايتس اشهر حاجة في الصابع الكبير في اليد لا اكتر حاجه ايه الحاجه اللي تخلي الوضع يزيد قوي ان هو يتخبط يعمل عمليه ياخد يكون بيشرب كل اول ما تديله كل شي فين هتلاقي دراماتك اللي مش هشحس بحاجة خالص وهيبطل اشتك هلاقي على المفصل ده هلاقي التنبريتشار عالية ولو هللتلو سيري اكتب بوكين هلاقي عالي الاسرار هلاقي عالي طب ايه هو الكوروني الجاوتي هلاقي عنده بقى خلاص العملية بلاقي الجاوتي واللي يريد تقفل بقى ان تشرف جسمه ويبقى وزلوا المفاصل هيبقى عنده ممكن Asymptomatic Joint Refusion ممكن يحصل عنده Joint ديستراكشن، بولي Arthritis هلقي توفاي او تجمع كده وكلاكيه حوالين الجوين الكدنة هتتأثر هيحصل يوريك أسد نفروباتي كورونيك جاوتي نفروباتي يوريك أسد ستون هنعمل السيرم يوريك أسد هلقيه أكتر من 7 ميلي جرام في وأكتر من 6 في الفيميل ليه الصار السيري أكتب جوروزين وتوتاليكوستيكاون يوم عليين لوانا جاتة خدعيينة من المفصل هلاقي فيها أض أضهرش مفصل الطفاي هعمل هلاقي في ممكن هلاقي بتاع أي حاجة في المفاصل هتقول له ستة دمط أي حاجة في المفاصل وقال لك يعني تقول له ستة من غير متفكر مفصل بوجعك حاجة يبقى واحد روماتويد ثلاثة روماتويد ديزيز تينو نايتس اللي هو التهاب في الجونتس التريتمنت والله انا جاي لواحد ما بيشتكيش اسبتوماتيك هايبر يوريسيم يعني ايه هو هيجي لي اه انا طالب منه شوية تحاليل من ضمن التحاليل يوريك اسيد فجالي ان اليوريك ايه عالي شويه طب انت يا ابن بتشتكي من حاجة لا خلاص يبقى انا كل اللي هعمله له مش هدي ده هبدأ بس اقول له يعني ايه ابدأ بس قلل من اللحوم قلل من حاجات اللي ايه بتزود اليوريكاست ممكن اتدلوا البرينول يعني كحاجة بسيطة طب جالي بقى أكيوت جاوتي في حالة acute gouty arthritis لازم اتدلوا monosteroid anti-inflammatory عشان اخافة الوجع الوجع له كل شيء. فيه ممكن اتدلوا بقى brydmi zelon او missile brydmi ممكن اتدهمه طب اللون بترن واخد بقى خلاص بقى بالعملية عنده بقى ايه بقى cronic gout ايه هبدأ بقى اديله خالي برينول اللي هو الزايرول الزايلوريك ده بيعمل انهيبشن للزينسين اكسيديد انهيبشن فهده نحتكون اليوريكاسم بس اعراضه الجانبين هو بيعمل ضيارية وبوم مروه ديبريشن ممكن كمان نستعمل الكولشيسين. الكولشيسين جود بنستعمله في ثلاث حاجات بأسيب بنستعمله في الجود في, في اللي هو البيكسيب وفاميليا الميتيترينيان فيفر ايه فاميلي 330 فيفر ده عباره عن ريكيرنت اتاك اوف زائد سيرو رايتز. تقلب لكرونيك انفلاميشن وفي الغالب بتصيب الكبني طب واحد بقى عنده جوتي كبني كي كي يعني بدأ يكون عنده حصوات من اليوريك اسيد في الكبني والله عندي له ايه اقول له يشرب كتير واعمل الالكالونايزيشن لليورين علشان ايه الاي ام اس واديله بعد كده احنا عندنا موضوع موالد اول حاجة موضوع اسمه او سي ار ثرايت ده موضوع الالو المفصلي الشهير ده موجود في كل بيت ده عبارة عن بصمة الزمن والوقت والوزن على المصر ده عبارة عن المفاصل تبوظ اهم حاجة هيشتكي من ايه في اللي هو العظم اول ما يبدأ يوم تحس بيزيق في في enlargement joint في the wasting في المسل في اوستيو ارثرايتس في الانتيستيجيشن مشكلتها ان انا الاقيها كلها نورمال يعني سري سيركت مفيش هو هو بصمه الزمن بس مش هيخد عصب يعني هعمل له روماتويد فاكتور نيجاتيف سيركت نورمال كل حاجه نورمال بس الاكس راي بقى اللي هتبين لي هلاقي جوينت سبيس ناروند كان الكارتليج بدا يتاكل ممكن بقى نعمل ام ار والله طب علاجه ايه؟ علاجه انه اهم حاجة يخف الوزن عشان يريح الايه؟ العضلات ويلعب رياضات بسيطة ويتحرك ممكن بقى دي له أورال بلايكوزامين خلفيت ده عشان يزود تكون الغضاريف ادل شوية كالسيوم اه ادل له شوية مسكينات بس بش ايه حاجة سانية في حاجة اسمها السيبت كارسرايتس ده وتعباره عن أمهلسي جوينت زائد البكتيريا ده حالة خاطرة جدا ان دخلت بكتيريا في الجوينت امت مضمراه فبيحصل بقى اعراض البكتيريوني فيفر ماليز اعراض الانفلاميشن ريدنس هوتنسي سويلينج بين وقديم وبينفول سويلينج علاجه طبعا ياخد انترافينس انتبيوتك الاستيو ماليشيا ده عبارة عن ده الريكتس بتاع الكبار اللي هو لين العظام، ده عبارة عن دفكتب بون من ريليزاشن هتجي الدفكتب فيتامين اي دي. دا حالة صح يعني بيجيش البرنامج ده لأني بتكلم عن ركيت سبعة أطفال. التريتمنت واحد عنده العضم بتاعه تعبان وعنده لين عظام بدي له فيتامين دل، فيتامين دي وإيه والكلس. ليه؟ في حاجة كده بيقولك إن الكلسه معاملة الطوب وفيتامين دي أضره عن المونا. عارفين لما بنيجي نبني جدار لازم أحط طوبة وأحط فيها المونا عشان تمسك في الطبة تاني. فأنا لازم أخلي فيتامين دي عشان يراسب العضم. يرصب اسف الكلسة مع العضل وكمان يعمل زيادة في الـ ممكن بقى ندي كمان بقى حاجات فيها لبن بقى وكده لاحظوا ان الاستيو بتبني الاستيو بلاست بتهدم ايه خدث ما الاستيو اللي هو شاشة العظام ده عبارة عن quantitative defect ده الكمية العضن بتقل ده مرض بقى يعني بيجي بقى دايما في ستات الكبيرة في السن نتيجة ما بشربوش لبن البنات في السن الصغير سن بتاع الجامعة ما استرداش تشرب لها ما ما تاكلش يبنة بتاكلش يبسي الحاجات دي كلها الكحول والكافيين والاسترويد دي يقللوا الانتروز بتاع الكلفة في secondary osteoporosis اللي هو الكوشنج سندروم والهايبر تيروديزم. وطبعا اهم حاجة الست اللي بتاخد كورتيزون كتير لفترة طويلة بيبدأ عظمها يبوس تلينيكال بيكتشر بوني ايك باك ايك ممكن يحصل باثولوجيكال فراكتشر لا تتوقع هبتخبط الفاسكولار نكروز في الفيمور الفيمار الكسر. تخش العمليه دي في تي بالمونري امبوليز ماده مشهوره جدا العلاج بتاعها هو مفيش علاج حقيقي يعني شويه اكسرسايز تاخد كالسيوم شويه كالسيوم بالذات في السن الكبير بيبقى خلاص ان احنا ناكل كالسيوم ما حدش فيه امتصاص ممكن بقى ندي أستيوكلاست أنتاجونيست ندي أدوية تخلي الأستيوكلاست معليش تتكسر العظم بس طبعا الأدوية ديت يعني لسه في عليها كلام وغلي أوي ممكن ندي كالسوتينين وكالسيوم وفايتامين ديت آخر حاجة بس هحب أقولها هي تأسيمة بسيطة خالص للمفاصل في حاجة اسمها البولي أرثريتس و المونو المونو أرثريتس أي أرثريتس عارفها ممكن تعمل مونو أرثريتس. البولر ارثرايتس لو كانت سيميتريكال يعني في الجسم كله الروماتويد ارثرايتس سيستميك لو بس بي والسيرم فيكس الاسيميتريكال زي الروماتيك فيفر والسورايتيك ارثرايتس أنا كده الحمد لله خلصت الروماتولوجي طبعا اللي سمع التسجيل ده هيحس ان الروماتولوجي اتقلب بسرعه رهيبه هوضح شوية معلومات كده في اخر التسجيل عشان تعرفوا الهدف من الروماتولوجي. انا قلت طبعا الكلام ده في اول التسجيل بس هعيده تاني بسرعة عشان يعني نعرف ايه الهدف الروماتولوجي يا جماعة هو عبارة عن امراض مناعية اي مرض منهم مجرد عرفت ان ايوة الكده المرض ده في المذاكرة دي بيبقى بيعمل انفلاميشن والتهابات وبيبوز المفاصل طب بيعمل اف الكدني ما احنا عارفين بيعمل افل اي نفس الكلام ما فيش هو مجرد تكراك. بس تحفظ كويس قوي الروماتويد ارثوريتس والسيستيب كلوبس والجود لو حفظت التلاتة دمت وذاكرتم كويس الروماتولوجي خلص حكاية الباسكولايتس التاسكولايتس تعني كلمتين البلاث بيزز اتقفل وحصل بليدين جتين دنسي وشوية كلام عادي خاص طيب ايه الحاجات اللي انا اكون عارفها كويس الكلاميكال بيكتشا اقرأ طبعا لو زي كوازاكي ومش عارف ايه و... وتكيازو قلت لكم كلمه واحده وخلاص هو ده اللي مطلوب منك كطالب ما تذكروش الروماتولوجي وتدابوا نفسكوا قوي فيه هو تحفظ في الكلينيكال بيكتشر بتاعه الجوماتويدو سيستميك لوس الباقي ده كله يعني ممكن ام بتاع... سي يا قراي انا بس تبقى فاهم يعني هو عمره مثلا ما يجيلك في الامتحان سؤال ب 20 درجه ولك اتكلمني مثلا على تكيازو او كوازاكي او قولي ارترايتس نيدوز لا هيجيب لك حاجات بسيطة ممكن بقية تكيزه والحاجات تيجي MCQ. طيب هعيد التريتمنت بتاع بتاعهم بص اي تريتمنت في الامراض المناعية ثابت خاص بدي جرعة كبيرة من ستين لثمانين بريدني زيلو واستنى ان هو الاعراض بتاعته بخفر كاعراض سيبتموسين ولابراتوري خفت واستريع فابدأ اسحب الجرعة واقللها بالراحة اقدره من عشر لخمستاشر ميلي جرام لفترة من اسبوعين لثلاثة اربعة خامس ست أسابيع عشان أسحب الكورتيزون من جسمه. طيب إديته من تيتنج تمنين وما خافش. والأعراض زي ما هي واللبراتوري إنستيجيشن عالي. يبقى خلاص بقى يبقى لازم أوسخ معاه أنا أسير في تعبيك لما تأوسخ بس هو ده اللي بيحصل يعني ده مصطلح في الروماتولوجي. فلبط مالك لأ بسخ ده أنا على العيان واديره إيه أدوية إيه أميونوسبريسف. إيه أدوية زي الزفت كلها بس هتقلل المناع. من فش معاك كلام ده ممكن أديره بالص استروي. اللي هو قد علاق لبقى الستيرويد محلول بقى اللي هو المصال بريدني ديلون من خمسمية لالف انترافينوس لمدة تلات ايام ده زي السحر بس مشكلة ما بيخلي المناعة بتاعت الانسان في الارض وبقى كأنه ما فيش مناعة اصلا طيب خلاص كده التريتنات بالنسبة هعيدها اخر مرة الكلينيكال بيكتشر لو قال لي كومبليكيشن هو كأنه بتكلم على الكلينيكال بيكتشر الامراض دي كلها الكوتو اوميون بتاعها هي هو اوتوميون ديفيس الالتهاب بتاعها معظمها النقي طب لو اقل ديفرنشال دايجنوستس هو الديفرنشال دايجنوستس بتاع اي ارترايتس السبت اللي انا قلتهم من شويه وبكده خلص التسجيل ويا ربنا يوفقكم يا رب شكرا